In صحبا. هم مقطورة في كذبان <تصفيق> <تصفيق> لم يقوم السور فبأي <تصفيق> دقينا عباد رب فرب قدبروا وعد قريب انسان <تصفيق> متكين تبارك مربك تبارك مربك في جلال d'un propre Mo